أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أُلِي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما تح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا لَهُ له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالط غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفتون وإن يكذبوك فقد قذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق لا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 والذين يبكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من أُنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ بِشَرٍّ قَبِيحٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يُلْهِبُكُمْ وَيُخْفِي بِخَلْقٍ جديد وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بعزيز وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُمُ اسطَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ جاؤوا ربهم بالغيب وقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الْظُلْمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْضِلْلُ وَلَا الْحَرُومُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ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 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكيف كَانَ لَكِيدِي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 تُعَدَّنِ يَدْخُلُونَها يُحَلُّونَ فيها من أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فيها حَلِّي